بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد في هذا المجلس بإذن الله عز وجل سنستعرض جملة من الروايات في كل جزئية من جزئيات الوضوء بحيث إن ذلك يوجد أمامنا مقارنة أو ما نتمكن معه من مقارنة هذه الروايات ومن ثم نستطيع أن نخرج بإذن الله عز وجل عن تصور فيما يتصل في صفة فيما يتصل بالصفة الوضوء اللي ما يشوف من هنا ممكن يأتي من هنا إخوان اللي ما يشوف يجي هناك طبعا كملاحظة أولية على على هذه الروايات أقول الروايات الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الواحد منهم كعثمان الروايات المتعددة أو علي نعم هذه الروايات المشهورة التي جاءت بطرق متعددة لا شك أننا لا شك أننا نستشف أو نفهم من جملة منها أنهم توضأوا أكثر من مرة يعني الصحابي الواحد عثمان رضي الله عنه الذين نقلوا صفة الوضوء عنه إذا تتبعت الروايات تخرج بنتيجة أنه توضأ أكثر من مرة في أكثر من مناسبة وهذا عمر لا غرابة فيه الإنسان يتوضأ دائما فينقل وضوءه وقد يتقصد التعليم يعلم الناس نعم فالذين نقلوا وضوء عثمان رضي الله عنه أو وضوء علي لا شك أنهم نقلوا وضوءا وقع في مرات متعددة هذه واحدة الأمر الثاني وهو أن ثمة لونا من الفروقات هو من هو من تصرف بعض الرواة، من تصرف بعض الرواة، وهو نوعان، نوع لا يؤثر في المعنى كما سنرى، ونوع له تأثير في المعنى، وقد يحتاج وقد يحتاج معه إلى الترجيح، ولربما يمكن معه الجمع. ومن الأمور التي أيضا يمكن أن تذكر. بهذا الجانب هو أن هذه المرويات أن هذه المرويات منها ما يكون من قبيل هذه المرويات المتعددة منها ما يكون في تعدد في تعدد الصفات. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه هذا وهذا صح عنه هذا وهذا فإما أن يقال فيه بأن الإنسان ينوع أو يقال إن الغالب هو كذا والقدر الآخر هو المجزئ مثلا كما سيأتي إن شاء الله هناك أيضا بعض هذه الفروقات دقيقة جدا وقد لا يتأثر الحكم كثيرا بمعرفتها يعني مثل صفة الإفراق على اليدين مثلا هذه قضية ليست بتلك الأهمية لكن تكملة للقسمة كما يقال من باب بما أننا نذكر صفة الوضوء جمالا وتفصيلا فنذكر هذه لأنها جاءت في الروايات التي بين أيدينا فهذا إكمال لشرح الحديثين حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان رضي الله عنهما وعلى كل حال نبدأ الآن فيما يتعلق بالبداية في ما يتصل بالإفراغ على اليدين لاحظوا الآن حديث عبد خير الآن الروايات التي جاءت عن علي رضي الله عنه متعددة فعبد خير هو أحد الذين رووا عن علي رضي الله عنه الذين شاهدوه وهو يتوضى فنقلوا صفة الوضوء فنقل لنا صفة وضوء علي رضي الله عنه والروايات عن عبد خير أيضا متعددة أيضا متعددة ونقله آخرون شاهدوا وضوء علي رضي الله عنه لربما في مناسبات أخرى كابن عباس وغير ابن عباس كما سيأتي نعم فالروايات التي تنقل عن عبد خير مثلا هي في مقام واحد ولكن ذلك يكون بسبب بسبب الرواة نعم من جهة إما أن ذلك لا يؤثر في المعنى أحيانا فيحصل التصرف أو أن ذلك يرجع إلى ضبط الرواة مما يحتاج معه إلى شيء من الترجيح قضية الإفراغ من الإناء كما قلت ليست بتلك الأهمية لأن الناس الآن أولا يتوضعون من الصنابير وما أشبه ذلك هذه واحدة مع أنهم قد يحتاجون إلى التوضع من الآنية الأمر الثاني أنه على أي تقدير فسواءاً صب على يمينه ثم بعد ذلك غسل يديه أو صب على شماله ثم أفرغ منها على اليد الأخرى وجعل يغسل اليدين أو أفرغ على يديه نعم كل ذلك كل ذلك لا اشكال فيه وهو أمر وهو أمر سهل نعم لاحظ الآن عن عبد خير فأفرغ من الإناء على يمينه على اليمين بمعنى أنه نعم ماذا صنع هل أدخل اليسرى لا وإنما أمال الإنا نعم فصب على يمينه أفرغ على يمينه ثم بعد ذلك جعل يغسل نعم يغسل يديه نعم فصارت ال ال ال اليد اليمنى وعاءا للماء نعم الذي أفرغ من الإنا فغسل به اليدين نعم هذه الروايات طبعا التي أريدها نعم كلها إما صحيحة أو حسنة أو حسنة الإسناد أو قابلة للتحسين، نعم. وفي أقل تقدير هذه الروايات جميعا التي أريدها صححها بعض أهل العلم من المعاصرين مثل الشيخ الألباني، نعم، أو حسنها وكذلك محقق جامع الأصول، نعم. على كل حال سأتي الكلام على بعضها باختصار، فأفرغ من الإناء على يمينه وفي رواية. فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده أفرغ على يده أخذ الإناء باليد اليمنى إذا أخذه باليد اليمنى يكون أفرغ على أيد أي على اليد اليسرى نعم أفرغ باليد اليسرى لاحظ فأفرغ على يده اليسرى وفي رواية فأفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثلاثا الآن هذه الرواية نعم أفرغ على يد اليسرى مغايرة للرواية أفرغ على يمينه بل هي مخالفة لها نعم لكن الرواية الثالثة يمكن أن يجمع بينها وبين إحدى الروايتين وذلك أنه أفرغ على يده فصح أن يقال فأفرغ من الإناء على يديه باعتبار أنه آل الماء إلى اليدين أفرغ على يد ثم قال بها هكذا. بمعنى أنه غسل غسل اليدين غسل اليدين نعم وهذا هو الغالب أن الإنسان إذا كان معه إناء أنه يحتاج إلى أخذه بيد والإفراغ على يد أخرى فكيف يستطيع أن يصغي الإناء ويضعه ويضع الماء في كلتا في كلتا يديه واضح فهذه يمكن أن يكون باعتبار ما آل إليه الأمر ثانيا ما آل إليه الأمر ثانيا فأفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثلاثا. هو كان في مرحلة وسط وهي صب الماء في إحدى اليدين في اليمنى مثلا من أجل أن يفرغ على اليد الأخرى منها ويغسل. نعم. وإذا قيل بأنه أفرغ على يده اليسرى، نعم، فيكون قد صب منها على يده, على يده اليمنى على يده اليمنى. فكانت اليسرى بهذا الاعتبار كالإناء الوسيط. نعم وبدأ الغسل من اليد من اليد اليمنى ويحتمل أن يكون فأفرغ من الإناء على يمينه باعتبار أنه بدأ بغسل اليد اليد اليمنى والثانية بدأ فأخذ بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى يحتمل أيضا الاحتمال واقع أنه غسل اليد اليسرى ثم بعد ذلك اليمنى فلو كان هذا الاحتمال صحيحا فإنه يمكن أن يستدل به على البدء باليسار يعني أن العضوين كما سيأتي بمنزلة العضو الواحد فالسنة أن يبدأ باليمين لكن لو بدأ باليسار فإنه يجزئه وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى تضح لكم هذا لكن على كل حال الذي يظهر والله أعلم أن هذه الرواية إن صححت أنه أفرغ على على يده اليسرى فتكون بمنزلة الإناء الوسيط أفرغ على اليسرى ثم فلا يكون قد قدم غسل اليد اليمنى واليسرى وإنما وضع فيها وضع فيها الماء وضع فيها الماء ثم بعد ذلك تم غسل اليدين مجتمعتين والله تعالى أعلم لاحظ الآن فأفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثلاثا وهذا يؤخذ من هذا القدر أنه يسن غسل اليدين قبل الوضوء بمعنى الكفين نعم ثلاثة, ثلاثة مرات ثلاثة مرات. طبعا قد تسأل تقول الآن بهذا الماء المنسكب المتصل الذي ينزل من الصنبور كيف يكون الغسل ثلاثا وهو ينزل باتصال نقول لا إشكال هذه واحدة وهذه الثانية وهذه الثالثة واضح؟ ويمكن أن يغلقه لئلا يذهب الماء، نعم بعد كل غسلة، نعم حتى يتمكن من غسلها كما ينبغي، ثم خاصة إذا كان فيها ما يحتاج إلى دلك أو نحو ذلك، نعم ثم بعد ذلك ينتقل إلى الثاني والأمر في ذلك متسع والحمد لله والسهل وهنا قضية طبعا ألفت النظر إليها لاحظوا أننا الآن نتكلم عن قضية طريقة الإفراغ من الإناء كيف تفرغ من الإناء على اليد اليمنى ولا على يد... على اليد اليسرى ولا تكون هذه إناء ويصب منه على اليد اليمنى ولا صب على اليدين مع بعض وحنا نغتاب الناس والغيبة من الكبائر نعم ولربما تركنا السنن الرواتب ولربما تركنا الوتر والإمام أحمد رحمه الله يقول من واضب على ترك الوتر فهو رجل سوء ترد شهادته نعم ولربما ترخصنا في أمور محرمة من المعاملات المالية أو غير ذلك ثم بعد ذلك نأتي ونبحث بطريقة صب الماء من الإناء هذا من العلم الذي ينفع لا لا إشكال ويذكر في مجالس العلم طلاب العلم لكن لا ننسى معه لا ننسى ما هو أعظم وأهم منه مما لا نسأل عنه هذا الذي أردت أن أذكر به هذا من العلم ولو لم يكن من العلم لما ذكرناه في هذا المجلس نعم فالتعلم مطلوب والتتبع السنة أمر مطلوب ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتناقض مع نفسه نعم ويتتبع مثل هذه الأمور التي قد لا يكون لها ذلك الأثر ويترك أمورا واضحة ورد النص فيها صريحا حتى في قضايا الصلاة الآن تجد الإنسان لربما يصلي صلاة يخالف فيها مخالفة واضحة وثم يتشاغل بطريقة إكفاء الإناء على اليد لاحظتم هذا الذي أردت أن أنبه لي فأرجو أن يفهم الكلام أن يفهم الكلام على وجهه نعم يفهم الكلام على وجهه الآن تجد الناس يجلسون في مجلس ويغتابون كما يحلو لهم ولا أحد يتكلم ولا أحد ينكر إلا من رحم الله عز وجل لكن لو جو الإنسان طالب علم أو نحو هذا وجاب لهم ورق يلعبون فيه لا شنعوا فيه غاية الشناعة نعم معنى الغيبة أعظم أعظم من هذا أليس كذلك لكن طيب لاحظ هذه هذه الروايات الثلاث رواها عبد الخير عن علي رضي الله عنه تأتي بعد ذلك روايات ابن عباس ابن عباس وصف وضوء علي رضي الله عنه في مناسبة أخرى قال فأصغى الإناء على يديه فغسلهما كيف أصغى؟ إذا في طريقة ممكن يكون أصغاه على اليدين معا محتمل لكن الغالب أن الإنسان يصغي على أحد اليدين فيصب منها فيغسل فيغسل اليد الأخرى نعم فيغسل اليدين مجتمعتين نعم لألا يدخل يده لألا يدخل يده في الإناء وسيأتي نعم صورة أخرى وهي غسل إحدى اليدين ثم إدخالها ثم إدخالها في الإناء بعد ذلك تفضل نعم شوف هذه فأصغى الإناء على يديه فغسلهما تفضل نعم وفي رواية يعني من طريق ابن عباس فأصغى الإناء على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى غسل واحدة من أجل أن يدخلها في الإناء ثم بعد ذلك وهل غسل اليد قبل إدخالها في الإناء لازم؟ ليس بلازم إلا من إذا كان قد استيقظ من نوم ليل ناقف للوضوء كما في الحديث السابق فيكون يغسل يده ثم يدخلها في الإناء لكن على كل حال فيما ورد من هذه الصفات الآن ممكن الإنسان أن يغسل يداً اليد اليمنى مثلا ثم يغسل اليد اليسرى هذا ممكن وتحتمله تلك الروايات ويمكن أن يجمع الغسل يجمع اليدين في الغسل فيغسل اليدين مجتمعتين ولا شك أن هذا هذا أبلغ لأن الإنسان إذا غسل يدا واحدة فإنه لا يكون بمنزلة من جعل اليدين مجتمعتين في الغسل فذلك أبلغ في في غسلهما، وعندنا أيضا حديث حمران عن عثمان، حديث عثمان، نعم جاء من عدة طرق ورواه جماعة عن عثمان رضي الله تعالى عنه منهم حمران مولعثمان، نعم هو الحديث الذي سبق، نعم قال فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، أفرغ على كفيه. ممكن أن يكون أفرغ على الكفين مجتمعتين ويمكن يكون أفرغ على يد ثم صبه على اليد الأخرى فذكر نتيجة الأمر وعاقبته ومنتهاه هذا ممكن فكان المقصود هو أن يبين أنه غسل يديه ثلاث ثلاث مرات نعم وفي رواية فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما طبعا لماذا جئت بهذه الرواية أنا تركت المكرر بنفس الألفاظ لكن هناك لاحظ أصغل إناء على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى لاحظ هنا أفرغ على الكفين وهنا أفرغ على اليدين فهذه هذه الروايات يفسر بعضها بعضا نعم وهنا من طريق ابن أبي ملية عن عثمان فأصغ على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض أصغ على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء طيب واليد اليسرى اليد اليسرى هذا يفهم يعني العرب تحذف ما كان معلوما لدى السامع مما يسمونه بالاكتفاء بالاكتفاء يعني أن ذلك معلوم أن ذلك معلوم لدى السامع أفرغ على يده اليمنى فغسل اليد الأخرى غسل اليدين ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تمضم أدخل يده في الإناء فتمضم وليس معنى ذلك أنه ترك اليد ترك اليد الأخرى ومجموعة الروايات يوضح يوضح المراد ولذلك من الأشياء التي يحتاج إليها طالب العلم كما ذكرت سابقا أن يكتفي برواية واحدة ثم يصدر الحكم بعد ذلك تصور أو إنسان ما وقف إلا على هذه الرواية فقط نعم وينهي هذه لو ما وقف إلا على هذه الرواية لربما يفهم أنه غسل اليد اليمنى ويكفي ولا, ولا يحتاج إلى غسل اليد اليسرى نعم يؤجلها حتى يرسل اليدين بعد الوجه لاحظ. لكن هل هذا هو المراد لا لأن الروايات الأخرى توضح توضح ذلك والعرب تترك من الكلام تترك من الكلام ثقة بفهمي، بفهم السامع فيذكرون أحد القبيلين يذكرون أحد القبيلين لدلالته يذكرون أحد القبيلين لدلالة ما ذكر على ما ترك مثل إيش سرابيلة تقيكم الحر طيب والبرد ما ذكر لأنه لأنه معلوم لأنه معلوم نعم وهذا أمثلته كثيرة جدا أمثلته كثيرة عندنا في درس التفسير مثلا إيش من الأمثلة هذا لا يكاد يجي يوم إلا ويمر علينا وإلا من نبدأ عليه الآن انظر إلى قوله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل من كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم نعم والله عليم بالظالمين نعم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 قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وذقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لا آية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت يعني فلما جاءت الملائكة بالتابوت وحصلت الآية وأذعنوا وانقادوا لطالوت واستقام له الأمر وانقاد له الناس انطلق ب بالجيش كل هذا الكلام متروك ليه ثقة بفهم ثقة بفهم السمع وهذا كثير جدا كثير جدا في القرآن نعم وهو من البلاغة فعلى كل حال مهم جدا أيها الإخوان ألا يكتفي طالب العلم برواية ثم يستعجل في إصدار, في إصدار الحكم وهذا سواء في المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان ذلك في غيره مما ينقل عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يعني الآن تأتي روايات عن السلف في قضية من القضايا، نعم. من الخطأ أن تحكم بأن موقف السلف ومنهج السلف هو هذه الرواية المنقولة عن عن الإمام أحمد مثلا أو أن تقول منهج شيخ الإسلام في كذا هو كذا، ولا منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كذا هو كذا، وتأخذ رواية واحدة أو نقل واحد أو عبارة واحدة في موضع من المواضع وتترك بقية. المواضح هذا الذي وقع فيه كثيرون سواء في مسائل التكفير هل يعذر بالجهل لا يعذر بالجهل يأخذ عبارة من هنا ثم يحكم بأن هذا هو رأيه لو جمع كلامه المتفرق عرف عرف مراده نعم وقل مثل ذلك في مسائل تتعلق بمعاملة مع الناس المخالفين أو غير ذلك نعم ما تجي تقول أن منهج السلف في مع المبتدعة هو كذا بناء على رواية وجدتها عن الإمام أحمد رحمه الله أو قرأت كلاما للبربهاري أو قرأت كلاما لفلان أو فلان لا اجمع اجمع ما نقل عنهم اجرس سنوات استقرأ ابحث اطلب العلم واجمع ما نقل عنهم فإذا اجتمع لديك بعد ذلك قارن ووازن بين هذا المنقول ثم بعد ذلك يكون عندك مادة تمكنك من الحكم الحكم الصحيح بتصور واسع وشامل وكذا لا أن تقتصر على رواية واحدة لربما تغير رأيك لو اطلعت على الأشياء الأخرى النقولات الأخرى فطالب العلم لا يستعجل لا تستعجل نعم لاحظ الآن فأصغى الإناء على يديه فغس لهما ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما فأفرغ على يديه ثلاثا فأصغى على يده اليمنى ثم أدخلها في الإناء فتمضمض تفضلنا لا كيف هذا الآن هذه أيضاً رواية عن عثمان رضي الله عنه أبو علقمة يصف ما شاهد من وضع عثمان رضي الله عنه فأفرغ بيده اليمنى على يده على يده اليسرى لاحظ هذه شو تفسر؟ فسّر الرواية الأولى اللي سبقت أنه أفرغ على يده نعم أفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى فسر الرواية السابقة اللي هو أفرغ على يده اليمنى أو غسل يده اليمنى أفرغ بها على يده اليسرى نعم أفرغ بها على يده اليسرى الروايات اللي ذكر فيها اليمنى فقط نعم هذه تفسرها أنه أفرغ بها على يده اليسرى على كل حال وهذا يمكن أن يفسر به ما جاء من غسل اليدين لكن كيف كان غسل اليدين يمكن أن يكون أفرغ على اليمنى ثم أفرغ منها على اليد على اليد اليسرى نعم وعن عبد الله بن زيد هذه إحدى الصفات أو الروايات المشهورة من صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الحديث المشهورة وهو الحديث اللي كان ذكره في هذا الكتاب حديث عبد الله بن زيد بن عاصم فأكفأ منه يعني من الإناء على يديه كما سبق على يديه وفي رواية فأفرغ على يديه نعم فضلاً. وهذه وهالي... لا كيف نعم نعم نعم الآن الآن ما سبق هو يعني قصدت به طريقة الإفراغ هل يفرغ على يده اليمنى ولا يفرغ على اليسرى ولا يفرغ على اليدين؟ ننتقل الآن إلى صفة غسل الكفين، نعم، في بداية الوضوء، في بداية الوضوء، نعم. نأتي للحديث الأول، حديث علي رضي الله عنه من طريق عبد خير، قال فغسل يديه ثلاثة، غسل يديه ثلاثة، والمقصود باليدين الكفين، كما تفسرها الرواية الأخرى، غسل كفيه ثلاثة، هذا اللي ذكرت لكم تصرف بعض الرواة وهو غير غير مؤثر. غير مؤثر، نعم غسل كفيه غسل يديه، وفي رواية فغسل يده ثلاثا، ما المقصود باليد؟ اليد يمكن يقال أنها جنس تصلق على اليد وتصلق على اليدين، فتكون هذه الرواية غير مخالفة للروايات السابقة، فغسل يده ثلاثا، أي غسل يديه غسل يديه ثلاثا، نعم والمفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يكسبه يكسبه العموم فهنا اليد مفرد مضاف إلى الضمير الهاء نعم فذلك يصطف على الواحد وأكثر منه فيكون المراد بغسل اليد غسل اليدين وفي رواية فكفأ على يديه ثلاثة لاحظ غسل كفيه غسل يديه غسل يده فكفأ على يديه ثلاثة نعم هذه روايات عبد خير وكل ذلك في واقعة واحدة نعم في رواية ابن عباس ثم أدخل عن علي ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه أدخل اليمنى فأفرغ بها على الأخرى طبعا هذا الإدخال يمكن أن يكون ابتداء نعم أدخل يده اليمنى ويمكن أن يكون كما سبق لأنه تصل بالرواية السابقة أنه أكفأ على يده اليمنى نعم ثم غسلها ثم بعد ذلك أدخلها في الإناء فأخرج ماء وغسل يده اليسرى نعم ويمكن أن يكون أكفأ على يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه ثم غسل كفيه وعامة الروايات نعم هي في هذا المعنى بمعنى أن اليد اليمنى هي التي تناولت الماء ابتداء ثم بعد ذلك غسلت اليد اليسرى غسلت اليد اليسرى ومحمل غسل اليد اليسرى أولاً أو الإف عفواً أو محمل الإفراغ على اليد اليسرى أولاً ذكرته سابقا نعم نعم تفضل أيضا ممن وصفوا وضوء علي رضي الله تعالى عنه الحسين ابنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول في صفة وضوء علي رضي الله عنه وعلي يعز ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضى يقول فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في وضوئه غسلهما ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في وضوئه بمعنى أنه يفرغ ثم يغسل ثم يفرغ ثم ثلاث مرات ثم أدخلها ليتمضمط ويستنشق ويغسل ويغسل وجهه وفي أيضا رواية أبي حيه عن علي فغسل كفيه حتى أنقاهما نعم وفي رواية أبي علقمه عن عثمان ثم غسلهما إلى الكوعين إلى الكوعين بمعنى أنه غسل الكفين فقط وسبق أن اليد إذا أطلقت فإنها يدخل فيها ذلك جميعا هنا إلى المنكب هذه اليد والسياق يبين المراد القراء فهنا المقصود بالغسل غسل الكفين وليس غسل اليدين الذي يكون بعد غسل الوجه، فغسل كفيه عن أبي علقمة، ثم غسلهما إلى الكوعين في حديث عبد الله بن زيد، فغسلهما ثلاثاً، وفي رواية فغسل يديه مرتين مرتين، وفي رواية فغسل يديه من غير ذكر من غير ذكر العدد من غير ذكر العدد، فعلى كل حال غسل اليدين غسل الكفين ثلاث ثابت ومرتين مرتين ثابت وبإطلاق من غير ذكر العدد. ثابت ويمكن أن يكون يحتمل ذلك أن يكون مرة واحدة ويحتمل أن يكون أن يكون على مرتين أو على ثلاث مرات فلم يذكر العدد هنا فغسل يديه وكما هنا غسلهما إلى الكوعين غسل كفيه حتى أنقاهما يعني من غير اعتبار للعدد هذا احتمال واحتمال أنه غسل ذلك مرارا لكنه لم ينقله الراوي نعم فضل وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فغسل كفيه ثلاثة عبد الله بن عمرو بن العاص يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فغسل كفيه ثلاثة وفي حديث الربيع بن معاود وهذا الحديث فيه ضعف نعم وهو قابل للتحسين الربيع بن معاود فغسل كفيه ثلاثة وليس فيه هنا اشكال اطلاقا لكن الاشكال سيأتي في بعض المواضع في الوضوء حديث اوس بن ابي اوس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استوكف ثلاثا ايش معنى استوكف كيف اي بمعنى غسل كفيه غسل كفيه ثلاث ثلاث مرات استوكف ثلاثا غسل كفيه ثلاث مرات اه أشيل فيك. خلاص انتهينا الآن من غسل من غسل الكفين فالنتيجة التي خرجنا بها ما هي في غسل الكفين أنه يغسلهما ثلاثا وله أن يغسل كفيه مرتين وله أن يغسل من غير عدد حتى يحصل بذلك المقصود من الإنقاء نعم حتى يحصل المقصود من الإنقاء طيب نأتي لما بعده وهي المضمضة والاستنشاق طبعا إذا ذكر الاستنشاق فإنه يفهم منه أيضا الاستنثار وقد يذكر الانتثار كما سبق ويكون المقصود به هذا وهذا كما كما بينا سابقا نعم طيب إذا جئنا إلى الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه من طريق عبد خير ثم تمضمض واستنثر ثلاثا تمضمض واستنثر ثلاثا ذكرنا في الدرس الماضي الاحتمالات في هذا كيف يكون تمضمض واستنثر ثلاثا كما قلنا يمكن يكون بغرفة هكذا واحدة جزء منها للفم وجزء منها للأمف وهناك احتمالات أخرى ذكرتها لا أعيدها نعم. تمضمض واستنثر ثلاثا طبعا هنا تذكرت قبل الوجه عامة الروايات ذكرت المضمضة والاستنشاق قبل قبل غسل الوجه نعم وفي رواية يعني عن عبد خير ثم أدخل يده اليمنى يعني بعد ما غسل الكفين في الإناء فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا طبعا قبل الوجه هذه الرواية هذه الرواية محتملة تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا كيف يكون ممكن يكون تمضمض ثلاث مرات مستقلة واستنشق ثلاث مرات مستقلة لكن الروايات يفسر بعضها بعضا تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا يمكن أن يفسر بالروايات الأخرى أن ذلك من كف من كفن واحدة من غرفة من غرفة واحدة نعم مع وجود الاحتمال نعم مع وجود الاحتمال أن ذلك تمضمض ثلاثا أي مستقلة واستنشق ثلاثا مستقلة لاحظوا أن بعض أهل العلم يقول ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصل في كل واحدة ثلاث مرات مع أنه استحب طائفة منهم ولا أحب أن أذكر الخلاف لكن فقط أردت أن أنبه هنا إلى ملحظ وهو أن هذه الرواية يمكن أن يستدل بها من يقول يمكن أن يستدل بها من يقول بالفصل لكن الذي أظنه أقرب الله وأعلم أنها تفسر بالروايات تفسر بالروايات الأخرى تفسر بالروايات الأخرى ومثل هذه الروايات توضح لك معاني يعني قبل أيام بعد ما جمعت هذه الروايات وقع بيد كتاب لم يطبع بعد وهو معدل الطباعة مصفوف جاهز جمع صاحبه ما يتعلق بالطهارة من الروايات الصحيحة والضعيفة فطلب قراءة الكتاب فما كان هناك يعني وقت لقراءته لكن كانت قراءة على الأقل يعني جردية كما يقال سريعة جدا فلفت نظري بعض الأشياء أنه يقول لا أعرف لهم دليلا يدل على ذلك لا أعرف دليلا يدل على لم أقف لهم على دليل مع أنه فيه روايات صحيحة هم يستدلون بها أو يمكن أن يستدلوا بها نعم كما سيأتي في غسل باطن الأذنين مع الوجه هل تعد من الوجه ولا ما تعد من الوجه بعض العلماء قال هي تبع الوجه. يقول لم أجد دليلا على ذلك. لم أقف على دليل مع أنه سيأتي. ما يدل على هذا المعنى؟ نعم. لا أقصد أن هذا هو الراجح الآن، لكن أقصد هناك أدلة يستدل بها العلماء ما جاءوا بهذا من جيبهم. الذي أريد أن أصل إليه أن لا تستعجل. لا تستعجل. ولا تبادر ب. القاء التهم على أهل العلم رحمهم الله بأنهم يأتون بآراء تخالف تخالف النصوص لا هم أورع وأتقى لله عز وجل مني ومنك نعم وهم أعلم لا لا إفراط ولا تفريط من الناس من يرد الأدلة الواضحة الصريحة ويقول ما جاءتنا إلا عن طريقهم ولا يقبل الدليل وهذا خطأ هذا ما يقع فيه كثير من المقلدة المتعصبة للمذاهب وأقوال الشيوخ وهذا خطأ لكن نحن نتبع الدليل ونعتذر للعالم الذي نظن أنه خالفه نعتذر له نعم آه. لاحظ الآن فتمضل. ومن طريق ابن عباس من رواية ابن عباس عن علي رضي الله ثم تمضمض واستنشق قبل الوجه لم يذكر العدد ولم يذكر أيضا الصفه كيف من غرفة واحدة أو من نعم وفي رواية ثم تمضم ثم تمضمضة واستنثر هنا قال استنشق وهنا قال استنثر فإذا جمعنا هذا وهذه استنشق وهذه استنثر إذا جمعناها نخرج بماذا إنعم وأنه يستنشق ويستنثر ويستنثر فقد يذكر أحدهما ليدل على ليدل على الآخر فلا تفهم إطلاقا أن الاستنشاق من غير من غير استنثار من غير استنثار نعم تفضل نعم و عن الحسين ابن علي عن علي وضع. ثم مضمض واستنشق ثلاثا كل هذا قبل الوجه وفي رواية وتمضمض واستنشق ثلاثا يعني قبل قبل الوجه نعم طبعا لاحظوا الترتيب بثم وهنا بالواو نعم فالواو هنا بماذا نفسرها الواو تدل على مطلق الجمع لكن ثم تدل على الترتيب فإذا جمعنا بين هذه وهذه الروايات ما جاء بثم وما جاء بالواو فنفهم من ذلك أنه بعد غسل الكفين يكون المضمضة والاستنشاق ثم بعد ذلك غسل الوجه فبعض الروايات التي وصفت الوضو جاءت بالواو وبعض هذه الروايات جاءت بثم وهذا ينقل إلى مسألة وهي هل يجب الترتيب في الوضوء لو واحد بدأ بغسل الرجلين ثم غسل وجهه بعد ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل يديه هل يصح هذا ولا ما يصح قد يقول إن الواو في الروايات التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك مرتبا بالواو يقول الواو لا تقتضي الترتيب الواو لمطلق الجمع نقول نجمع الروايات ونفهم المراد بهذه الواو لا تقضي الترتيب لكن قد يكون الشيء مرتبا وقد لا يكون مرتبا فجاء في بعضها بثم نعم وجاء في بعضها بالواو لاحظ الحسين مرة واحدة يروي ما شاهد من علي رضي الله عنه نعم في موقف واحد فيقول ثم مضمضة وجاء هذا وتمضمض وتمضمض هذا من صرف الرواة نعم وإحداهما تفسر الأخرى وفي رواية ثم مضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا وهذه الرواية تحتمل الفصل أيضا أليس كذلك؟ نعم طبعا جواب بلا لكن أنا أقول نعم بين كل جملة وجملة ليس جوابا طيب وفي أيضا فيما رواه أبو حي عن علي رضي الله عنه ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا لاحظة الترتيب بثم في هذه الروايات نعم، وذكر الثلاث هنا واستنشق ثلاثا ما قال أنها بغرفة واحدة أو بالفصل نعم، هذه أيضاً محتملة، محتملة، نعم، وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى. فعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ الآن دعب فتمضمض استنشق تمضمض بأي هذا ما يحتاج إلى تفكير تمضمض واستنشق بيده اليمنى واستنثر بيده بيده اليسرى نثر بيده اليسرى فهذه الرواية الصحيحة الآن نأخذ منها فائدة أن, الاستنثار أن الاستنشاق يكون باليد اليمنى مع المضمرة والاستنثار يكون باليد اليسرى وهذا موافق لما سيأتي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في في طهوره وفي شأنه في تنعوله وترجله ونعم ومن ذلك هذا من طهوره صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء نعم استنشق باليد اليمنى واستنثر باليد اليسرى فإذا لك ما هو الدليل على أن الاستنثار باليد اليسرى فقل هذه الرواية نعم فعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور النبي صلى الله عليه وسلم نعم. شوف هذه روايات حديث عثمان رضي الله عنه من طريق حمران ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق قبل الوجه طبعا كل هذا قبل الوجه إلى الآن ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق نعم ومرتب ثم يعني بعد غسل الكفين واستنشق وفي رواية لم يذكر المضمضة والاستنشاق ذكر غسل الوجه فحديث حمران يصف رواية حمران عن عثمان هي في موقف واحد حصل مع عثمان رضي الله عنه الآخرون شاهدوا عثمان رضي الله عنه في مواقف أخرى لكن هذه واحدة، فهذا دل على إيش؟ لم يذكر المضمض والاستنشاق أنه لم يتمضمض ولم يستنشق، هل يمكن أن نستدل بهذا على أن الوضوء المضمضة في الوضوء والاستنشاق أنها سنة؟ من هذا؟ من هذه الرواية نقول لا، نجمع بين الروايات. فعثمان حمران يصف موقفا لعثمان توضأ فيه في موقف معين، فجاء في بعض الروايات أنه تمضمض واستنشق، وفي بعضها. اختصر ذلك تركه نعم ما ذكره ولو لجأنا إلى طريق من آخر وهو الترجيح فماذا نرجح نرجح رواية الصحيحين على رواية أبي ذاود لكن لا نحتاج إلى هذا نقول جاء ذلك في الرواية الأخرى يعني المضمضة والاستنشاق وهنا من طريق ابن أبي مليكة عن عثمان فتمضمض ثلاثا واستنثرى ثلاثا قبل الوجه أيضا هذه تحتمل تحتمل الفصل وأن يكون ذلك فإذا جمعنا الروايات فسرتها الروايات الأخرى والله أعلم وأيضا من طريق أبي علقمة عن عثمان ثم مضمض واستنشق ثلاثا جاء بثم مضمض واستنشق ثلاثا نعم هنا ذكر العدد ولاحظوا هنا ما ذكر ما ذكر العدد قال ومسح برأسه وين راح الوجه لم يذكر غسل الوجه ولا اليدين إلى المرفقين هل يمكن لقاء الأن يفهم أن تصور القضية اللي ذكرتها آنفا لو إنسان أخذ رواية وتمسك بها وقال أنا وجدت رواية صحيحة نعم هذه و. ذكر فيها المضمضة والاستنشاق ولم يذكر غسل الوجه ولا غسل الكفين عفوا ولا غسل اليدين اليدين إلى المرفقين هل في أحد من العلماء رحمهم الله يقول بأن غسل الوجه وغسل اليدين أنه سنة أنه لا يجب يوجد أحد لا يوجد أحد فلو جاء إنسان وأخذ هذه الرواية وقال هذه الرواية صحيحة وهذا يدل على أنه تركه في بعض المرات فدل على عدم الوجوب وهذا صارف عن الوجوب نقول وإن ألقاك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت نعم ليتك ثم ليتك ما فهمت فبعض الناس أحيانا تقول ليتك ما فهمت ولا قرأت نعم واضح هذا طيب فالفهوم أشياء غريبة وعالم عجيب جدا أفهم الناس كأدواقهم كما ترون في الأدواق أشياء نشاز وأشياء غريبة وعجيبة في المأكل والملبس والمشرب والمراكب وغيرها فكذلك فهوم الناس تتفاوت هذا التفاوت نعم اا لاحظ هنا صنشق لم يذكر غسل الوجه ولا اليدين فيكون ذلك من قبيل الاختصار نعم شوف العافيك اللي بعده الآن حديث عبد الله بن زيد توضأ فمضمض ثم استنثر ولم يذكر غسل اليدين توضمض. توضأ توضأ فمضمض ثم استنثر نعم ما ذكر غسل نعم الكفين مباشرة قال بأنه توضأ فيكون ذلك أيضا مما ترك اختصارا أو يقال إنها أصل لا يجب نعم، فيمكن للإنسان يجوز له أن يبدأ بالمضمضة وفي رواية ثم مضمض واستنثر ثلاثا قبل الوجه من حديث المقدام ابن معدي يكرب وبعضهم يقول ابن معدي كرب بعضهم يقول هذا وبعضه هذا وبعضه يرجح هذا بهذه الطريقة ومن أراد أن يراجع في هذا فليراجع كتاب النووي رحمه الله اللي هو تهذيب الأسماء واللغات تهذيب الأسماء واللغات نعم آآ يقول بعد أن ذكر غسل الكفين والوجه نعم والذراعين كل ذلك ثلاثا قال ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسه لاحظ الآن كل الروايات السابقة على أن المضمضة والاستنشاق متى كانت وهذه ليس بعد الوجه فقط بل بعد الوجه والذراعين نعم طبعا الذراعين مع الكفين ما لا يوصل الذراع لوحده كما يظن بعض الناس لا مع غسل اليدين بعد غسل الوجه واجب الكف والذراع إلى المرفق نعم لاحظ هنا أنه ذكر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه فهذه الرواية عند أبي داود نعم تحتمل أن ذلك سائغ نعم أن ذلك سائغ يمكن أن يؤخر المضمضة والاستنشاق ويمكن أن يستدل به من يقول بأن الترتيب غير واجب ويمكن أن يستدل به من يقول بأن المسنون لا يجب الترتيب فيه أنا لا أريد أن أشغلكم بالخلاف لكن أريد أن أبين لك فقط ما يمكن أن يفهم من هذه الرواية وإذا أردنا أن نسلك طريق الترجيح ماذا نقول؟ نقول بأن ذلك نعم بأن ذلك يمكن أن يرجح عليه ما جاء من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم صحابة الذين وصفوا وضوءه ذكروا المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه وعلى أكثر على أكثر تقدير يكون المنظمة لاستنشاق بعد غسل وجه، لكن بعد غسل الذراعين. نعم، فإذا لجأنا إلى الترجيح قلنا ترجح الروايات الأخرى وتترك هذه الرواية، وإذا قلنا بأن الترتيب أصلاً واجب، ويمكن، فيمكن أن يكون وقع ذلك نادرا وقع ذلك نادرا والعادة الكثيرة. التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في وضوء أنه كان ويستنشق متى؟ قبل غسل قبل غسل الوجه قبل غسل الوجه والله تعالى أعلم وهنا أيضا هذا غير حديث علي الآن هذا ابن عباس يصف ما شاهد من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هذا مستقل الآن يقول أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها نعم لاحظ توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفه من ماء فتمضمض بها واستنشق بعد غسل الوجه ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى يعني نعم فغسل بها فغسل بها وجهه صار غسل الوجه الآن كم مرة مرتين واحدة قبل المضمضه والاستنشاق واحدة بعد المضمضه والاستنشاق وهذه في الصحيح في البخاري واضاف ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فيمكن ان يقال بان هذا ورد يغسل وجهه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه مرة اخرى لكن عامة الروايات مضمض واستنشق ثم غسل وجهه نعم ثم غسل وجهه وعلى كل حال يمكن لقائل أن يقول بأن المضمضه والاستنشاق نعم هي من جملة الوجه هي من جملة الوجه فيمكن أن يغسله ويتمضمض أثناء ذلك ويستنشق ثم يعاود ثم يعاود غسله ثم يعاود غسله وعلى كل حال الأقرب أن المضمضه والاستنشاق هي من جملة الوجه وهي داخلة في عموم قوله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسِلوا وجوهكم فاغسِلوا وجوهكم نعم فهكذا ضاف فغسل وجهه وفيه فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق لاحظ هذه الرواية صريحة بأن المضمض والاستنشاق بأيد اليمنى وتلك أن الاستنشار بي باليد اليد اليسرى هذه في حديث الربيع بنت معوذ ووضأ وجهه ثلاثاً ومضمض واستنشق مرةً لاحظ هذا يدل على هذه الرواية طبعا بعضها العين ضعفها على كل حال وهي قابلة للتحسين نأخذ منها أمرين نأخذ منها أمرين إذا صححنا هذه الرواية لاحظ أنه كما قال الإمام الترمذي رحمه الله بأنه صحة المفاوتة بين ثلاث واثنتين وواحدة. وواحدة هل عندنا شيء صريح في أنه غسل أحد الأعضاء مرة واحدة؟ لاحظ هذه الرواية الآن مضمض واستنشق مرة لاحظت؟ مضمض واستنشق مرة في بعض الروايات الأخرى أو بعض الأحاديث الأخرى ذكرت غسل اليدين كما سبق من غير عدد نعم من غير عدد مسح الرأس مرة واحدة نعم لكن الرأس إنما يطلب مسحه مرة واحدة سأتي مناقشة هذا إن شاء الله لكن هل ورد أنه غسل شيئاً مما يمكن به التكرار تكرار الغسل يقال المضمضة والاستنشاق في هذه الرواية ولاحظ أن هنا ومضمضة والاستنشاق يحتمل أنه أنت كل مضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه فيكون ذلك موافقا لما سبق وبهذا يستدل من يقول بأن المضمضة والاستنشاق يمكن أن تكون بعد غسل الوجه خاصة من يقولون بأنها سنة قالوا أيضا بأنه يمكن المفاوته بأن بأنه يمكن التقديم والتأخير بين المسنون والواجب نعم لكن لاحظ هنا الواو هذه هل تقتضي الترتيب لا فذلك ليس بنص صريح في أنه في أنه تمضمض واستنشق بعد غسل الوجه يحتمل أنها قصدت الجمع أنه مجمل ما حصل منه هو هذا وهذا ويكون مفسرا بالروايات الأخرى لاحظوا في رواية وتمضمض واستنثر ثلاثا هنا وحده وكله حديث الربيع. تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي شاهدته فهنا لا بد من الترجيح لا بد من الترجيح والحديث برمته أصلا يعني فيه ضعف نعم وعامت ما جاء في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تجد في شيء من الروايات الصحيحة التنصيص على غسل مرة واحدة كله إما ثلاثة وإما اثنتين في بعض ال أو بالـ بالـ بالإبهام نعم غسل يديه حتى أنقاهما غسل يديه غسل رجليه من غير ذكر العدد كما سئتي إلا مسح الرأس وإنما يطلب مسحه مرة واحدة كما سبق لاحظت إلا هذه الرواية نعم استنشق مرة فإذا ردنا أن نرجح مثلا نقول هذه الرواية صل فيها ضعف نعم وإذا بناء عليه نقول لم يصح الاقتصار على المرة الواحدة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاث هذا لا إشكال فيه لكن قصدت هل يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء مرة واحدة سوى الرأس أقول لم يأتي فيما أعلم نص واضح صريح صحيح بالاقتصار على واحدة في غير الرأس أو من غير إبهام كالرجلين والكفين نعم إلا في هذه الرواية فيما يحضرني نعم وتمضض واستنثرت حتى رواية الآن روايتين في موقف واحد هذه ثلاثة هذه موافقة لسعر الروايات نعم تفضل نعم وفي حديث عائشة تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فتمضمضت واستنثرت ثلاثة سئلت نعم، فطبقت ذلك عمليا تمضمضت واستنثرت ثلاثا تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ حديث ابن عباس عن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا لاحظ هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم والأصل أن الأمر للوجوب إلا لصارف فمن قال بأن المضمضة والاستنثار غير واجبة أو الاستنشاق غير واجب ماذا يمكن أن يستدل يصرف هذا الأمر؟ يمكن أن يصرف بأنه لم يذكر في آية الوضوء، لم يذكر في بعض الروايات المضرة والاستنشاق كما سبق، نعم، فيقول هذا صارف، صرفه من الوجوب إلى الاستحباب وعلى كل حال اللي يظهر أنه داخل في الوجه وأنه وأنه واجب في الغسل وفي في الغسل وفي الوضوء والله أعلم. استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. نعم.فضل نعم.الآن في كيفية المضمضة والاستنشاق. الآن عرفنا أن تمضمض والاستنشاق. نعم أكثر الروايات قبل الوجه ثلاثة. هل بكف واحدة ولا يغترف المضمضة غرفة والاستنشاق غرفة؟ نعم لاحظ. رواية عبد خير عن علي فمضمض ونسر من الكف الذي يأخذ فيه يعني معناها من كف واحدة كف الذي يأخذ فيه هكذا نعم مع أنه يحتمل أن يكون مضمض ثم مجل ماء ثم رفع ما بقي بيده واستنشق بالفصل لكن من كف من كف واحدة ويحتمل كما سبق أنه يكون مضمض نعم وأعاد ذلك ثانية ومضمض من ثم استنشق بالثالثة نعم من غرفة من غرفة واحدة مضمض ونثر الكف الذي يأخذ فيه هنا لم يذكر التسلس وفي رواية ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد هذا نفس المعنى السابق من الكف الذي يأخذ فيه بمعنى من نفس الغرفة نعم وفي رواية ثم مضمض واستنشق بكف واحد ثلاث مرات نعم ثلاث مرات وهذا يحتمل المعاني التي ذكرتها سابقا نعم يكون ذلك نعم طيب وفي حديث عبد الله بن زيد فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا يفعل ذلك ثلاثا فيه الاحتمالات السابقة نعم والأقرب الله تعالى أعلم أنه هكذا وهذا الذي عليه عامة أهل العلم نعم كف واحدة لا يفصل في بكل للمرضضة غرفة وللثانية للتنشق غرفة ولا أيضا يتمضمض ثم يمج الماء ثم يستنشق ثم يستنثر بعد ذلك لا وإنما هكذا يأخذ الماء لفمه ولأمفي ثم يستنثر لاحظ الآن في حديث ابن عباس فغسل يديه ثم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة وفي رواية فغرف فغرفة فتمضمض و... واستنشق يعني من بغرفة واحدة هذه نفس معنى الرواية السابقة نعم انتهينا الآن من المضمضة والاستنشاق وصفتها و... طيب يأتي غسل الوجه الأذان الآن ها طيب نترك الداس القادم يذن الحين كيف يرسلوا رجليهم صار الواحد منتكش في فهمه انتكس في عمله من انتكس في فهمه انتكس في عمله من جاء فهمه منكوسا جاء عمله منكوسا